فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمهُ فَإِنَّهُ فَاجِرٌ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مني مَن اقْتَرَفَ غُرْفَتًا بِيَدِهِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَتًا بِيَدِهِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ لا من اقترف غرفة بيده، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنّه مني. إلا من اقترف غرفة بيده، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني.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 لا من اقترف غرفة بيده، فمن شرب منه فليس مني، وملم يطعمه فإنّه مني، إلا من اقترف غرفة بيده، فمن شرب منه فليس مني، وملم يطعمه فإنّه مني.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 لمن اغترف غرفة بيده فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني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 فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلم ما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.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 فَلَمَّا مَا هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ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 فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذينَ يَظُنونَ أَنَّهُم مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ من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 والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين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 ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فَصَلَ قالوت بِالْجُنُودِ قال إن الله مبتليكم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 قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذينَ يَظُنونَ أَنَّهُم مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فَصَلَ طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم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 قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذينَ يَظُنونَ أَنَّهُمْ 118. ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 119. فلما بِالْجُنُودِ قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 119. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فَصَلَ فلما بِالْجُنُودِ قالوت بالجنود قال إن الله بنهر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 ولمَّ بَرَزُولِ جَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا بَرَزُولِ عَلَيْنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ولمَّا بَرَزُولِ جَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَلَمَّا بَرَزُولِ جَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا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 وَلَمَّا بَرَزُولِ جَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا بَرَزُولِ عَلَيْنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا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 وَلَمَّا بَرَزُولِ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَلَمَّا بَرَزُولِ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا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 Vebbet aqda mana ve onsunal al-qum il-kafirin. Vebbet aqda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 وَلَمَّا بَرَزُولِ جَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما ما يشاء، فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت، وآاته الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء.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 فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فهزموهم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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. على على على على تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل بعض. فلما فَصَلَ قالوا تبالجنود قال إن الله مبتنيكم بنهر.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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذينَ يَظُنونَ أَنَّهُمْ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 رَبِّ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم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 ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فلما فصلوا قالوا بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني وَمَن لم يطعمه فَإِنَّهُ مِن لا من اغترف غرفة بيده، فشربوا إِلَّا إلا قليلا فَلَمَّا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض